أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ان رَبكُم لَرَؤوفٌ رَحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينًا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاءَ ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أزل من السماء ما لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون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 وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنَ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أروفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَا دَارُهُمُ الْمُتَّقُونَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتجنبوا الطغيوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلاله فسيروا في الأرض فاوضروا كيف كان عاقبة المكذبين إن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 الله لم يروا الا ما خلق الله من شيء يتفيض ظلاله عن اليمين والشمال سجد للله وهم داخلون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 قال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرغون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصيان أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون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 وما عزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا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 مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولو يآخذ الله 117. وقاس بظلمهم ما ترك عليها من دابا ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة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 يا الله لقد أرسلنا إلى أمم منهم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الَّذِي خَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ الْمِنْزُلِ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ يع به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأغنام لعبرة نصيكم مما في بطونه من بين فضه ودم اللبن خالصا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 وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ يَنِي أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَالٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأغفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون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 وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وما عند الله فاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالح من ذكر أو حياة طيبة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 بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 124. إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبث على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ إدْعُوا إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُوهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَعَ سَبِيلِهِ وهو أعلم بالمغتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله